الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث بما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات من سورة البقرة التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها أحكام الحج وذلك قوله ليس عليكم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 من عرفات بعد غروب شمس اليوم التاسع إلى مزدلفة فاذكروا الله بأنواع الذكر من التسبيح والتلبية والدعاء والتكبير والتهليل عند المشعر الحرام وهو المزدلفة واذكروا الله على الوجه الصحيح المشروع الذي هداكم إليه واذكروه أيضا لكونه قد هداكم هداية الإرشاد فبين لكم الذكر المشروع والعبادة المشروعة ومناسك الحج على مله إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد أن غير المشركون فيها وبدلوا وهداكم أيضا إلى الدين الصحيح ووفقكم لاتباعه فهذا كله فضل من الله تبارك وتعالى يتطلب ذكرا وشكرا يذكرهم بهذا وإن كنتم من قبله لمن الضالين قبل هذا الهدى من الله تبارك وتعالى في ضلال لا تعرفون الحق معه ولا تميزونه آكذا أيها الأحبة لما نهى الله تبارك وتعالى عن الجدال في الآية التي قبلها ولا جدال في الحج كان ذلك مظنة للنهي عن التجارة لأن التجارة يصير فيها من حضور النفوس ومن حضوظها ما يتطلب المماكسة والمجادلة والمطالبه ونحو ذلك فيتفضي في الغالب إلى النزاع في القيمة أو السلعة أو نحو ذلك فبين أن هذه التجارة ليست بمنهي عنها في موسم الحج ولكن الجدال هو الذي ينهى عنه كذلك أيضا في الآية التي قبلها لما أمرهم بتقوى قد يظن ظن أن ذلك يمنع من طلب الرزق في الحج والتجارة في موسمه فجاءت هذه الآية مبينه أن الأمر بالتقوى الذي قد سبق ليس بمناف للتكسب والتطلب لفضل الله تبارك وتعالى في موسم الحج فهذا لا إشكال فيه ما لم يشغل عن المقصود والمطلوب الأساس الذي هو عبادة الله تبارك وتعالى وأداء النسك هكذا بهذه العبارة أن تبتغوا فضلا من ربكم فيكون مقصوده هو طلب الرزق متوكلاً على الله راجياً فضله دون أن يركن إلى نفسه أو أن يثق بحذقه ومعرفته بألوان المكاسب وما إلى ذلك وإنما يطلب فضل الله هذه الآية تقرر هذا المعنى يؤخذ من الهدايات كما ترون فقد بين الله تبارك وتعالى في آيات الحج هذه أحكام الحج ثم أمر بعد ذلك بالذكر فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم بين أن الاشتغال بذكره هو المتعين وهو المطلوب دون أن يشتغل بذكر غيره فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فهو الذي هدى فهو الذي يستحق الذكر وهكذا في قوله بعد ذلك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره فقد كانوا إذا رجعوا من عرفات ووصلوا إلى المشعر من يتذاكرون الأحساب والأنساب والآباء والأجداد أنحو ذلك ويتفاخرون فيهم ويذكرون مآثرهم فأمرهم تبارك وتعالى أن يشتغلوا, أن يشتغلوا بذكره فهو المتفضل المنعم الهادي هو صاحب الآلاء المتعدده التي لا يحصيها العاد ولا يمكن أن يستحضرها أحد من الخلق بوجوهها المتنوعة الظاهرة والباطنة فلو بقي العباد يذكرونه الليل والنهار فإنهم لا يوفون بحقه جل جلاله وتقدست أسماؤه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم ذكر بعد ذلك حال بعض الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا علمهم الدعاء أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وذكر حظ أولئك من الدعاء حيث اقتصروا على المطالب الدنيوية ونسوا المطلوب الأعظم في الآخرة من النجاة من النار ودخول الجنة فجاءت بهذا الترتيب فكان المقدم وما يتعلق بالعبادة والنسك فذلك الذي يحصل به عماره النفوس وترويضها على طاعة مليكها ومولاها جل جلاله ثم بعد ذلك يكون الاشتغال بالذكر فيجمع بين الذكرين ذكر الجوارح وذكر اللسان وما يرجع إليه كل واحد منهما من ذكر القلب الذي هو الأساس ثم بعد ذلك يكون الذكر الثالث وهو السؤال والدعاء فمن حقق العبادة ظاهرا وباطنا وأشغل جوارحه بطاعة ربه ومليكه جل جلاله واشتغل لسانه بذكره مع عمارة القلب بهذا الذكر فمثل هذا إذا رفع يديه وقال يا رب فإن دعاءه لا يكاد يرد فيكون العبد جامعا بين هذه الأمور الثلاثة جميعا ولا غنى للعبد عن واحد منها فإن من عرف الله تبارك وتعالى في السراء عرفه الله في الضراء الذي يعبد الله تبارك وتعالى في سني العمر وفي أيام العافية فإن الله تبارك وتعالى يعرفه في حال بره فيجيب دعاءه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك فهذا كله أيها الأحبة تربية لهذه النفوس بهذه العبادات المتنوعة فيكون العبد متنقلا بينها فهو من عبادة إلى عبادة من عبادة إلى ذكر إلى سؤال ودعاء وبهذا يحصل كمال العبودية كذلك ايضا يؤخذ من هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ان يكون الإنسان في بيعه وشرائه مترقبا لفضل الله تبارك وتعالى راجيا له فإن هذا الرزق هو فضل من الله فإذا أيقن العبد بذلك واستشعره فإن ذلك يحمله على التحقق بأسبابه من الاستغفار والتوبة ونحو ذلك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فهذا الإيمان والتقوى يكون سببا لأفضال الله تبارك وتعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما انزل اليهم من ربهم لا من فوقهم ومن تحت ارجلهم فما يحصل للناس من الأرزاق فإن ذلك من الله وحده وانما ينال ذلك بالتقرب إليه وطاعته والكف والانزجار عن معصيته ولا يكون ذلك بمحادته ومعصيته والبطر بهذه النعم والطغيان والتضييع والتفريط والغفلة عن طاعة المنعم المتفضل جل جلاله وتقدست أسمائه أكذا من يريد أن يكون في حال من الرخاء والدعه والرزق الدار فإن هذا أيها الاحبه له من المتطلبات ما لا بد من تحقيقه وما يحصل للناس من نقص في أرزاقهم إنما ذلك بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في حق الله تبارك وتعالى فمثل هذا إنما يرفعوا بالتوبة والإقبال على الله عز وجل وليس بشيء آخر والله على كل شيء قدير وانظروا إلى أحوال أمم كانت منعمة في القديم والحديث والأنهار تجري في تلك البلاد ومع ذلك تحولت إلى بلاد يعمها الفقر والفوضى والخوف والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ارجعوا إلى ما قبل نحو سبعين سنة في هذه البلاد أو أقل أو أكثر وانظروا إلى حال الناس كيف كانوا يبحثون عن شيء يأكلونه ويسافرون هنا وهناك يطلبون الرزق ما كان أحد يتوقع أن الناس يجدون في مثل هذه البلاد شيئا يسد جوعتهم ثم بعد ذلك تتحول في مده وجيزة إلى بلد يقصدها القاصي والداني لكثرة ما فيها من الأرزاق والخيرات وما يجدونه فيها من العلم والدين والإيمان والتوحيد ونحو ذلك أذا يحتاج إلى وقفة واعتبار ونظر في الأسباب التي أوصلت إلى ذلك هي أشياء إذا تأملها الإنسان لا تخطر في باله كان الناس ينتظرون الحجاج من بعض البلاد من أجل أن يأخذوا منهم الصدقات وهذا شيء تعرفونه لا أحد يتوقع عن هذه البلاد القاحلة لا أحد يتصور أنها تتحول إلى هذه الحال التي يتقلب الناس فيها بنعم الله تبارك وتعالى المتنوعة حتى صار ذلك سببا لي لدى بعضي من لم يعرف نعمة الله عز وجل عليه حتى بطر هذه النعم كما ترون في بعض الصور التي لا تعمم ولا يقال إنها سمة للناس وإنما ذلك لون شاذ لابد من إنكاره ومعالجته فأقول أيها الأحبة فضل الله تبارك وتعالى إنما يطلب الطرق الصحيحة التي توصل إليه هذا ليس بمهارة العبد ولا بحذقه ولا قدراته ولا إمكاناته اطلاقا وإنما له متعلقات وأسباب لتخفى القضية ما يعانيه الناس من شدة في المعايش أو في اقتصادهم أو نحو ذلك في أي بلد كان فالطريق هو تجديد الصله بالله عز وجل والإقبال عليه والتوبة والاستغفار ولزوم طاعته كذلك يؤخذ من هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أن تبتغوا فضلا من ربكم هذا يدل على أن التشريك في النية في العباده بأمر مباح يكون على سبيل التبع أن ذلك لا يؤثر فيها بمعنى أن ذلك لا يكون ممنوعا وقد ذكرت في بعض المناسبات أنواع التشريك في النية فقلت منه ما هو محرم يبطلها قل أو كثر ومنه ما لا يكون كذلك والناس في هذا على مراتب فالمرتبه العليا وذلك الإنسان الذي يفعل العباده ولا يلتفت إلى شيء بعد ذلك هو يصوم لوجه الله ويصلي لوجه الله ويحج لوجه الله ويجاهد لوجه الله ويطلب العلم لوجه الله ليس له مطلوب ولو كان مباحا يحصل على سبيل التبع على سبيل التبع مثل الذي حج وله تجارة يتكسب يستغل الموسم هذا الإنسان يجاهد ويريد أيضا الغنيمة ونحو ذلك فهذا أعلى المراتب المرتبة الثانية هو الذي يعمل العمل يريد به وجه الله ولكنه يلتفت إلى مطلوب مباح على سبيل التبع فيحج يريد وجه الله ويريد التجارة. يجاهد يريد وجه الله ويريد المغنم. هذا لا إشكال فيه. المرتبه الثالثة هو الذي يفعل هذه الأفعال ويريد الدنيا. وهذا الذي يروج هذه الأيام للأسف. قوم الليل من أجل صلاح الأولاد. صم من أجل أن يصح البدن. صل من أجل أن تتحرك مفاصل معينة وتمارين ونحو ذلك تخرج صلاة الفجر من أجل وجود غاز الأوزون وهكذا في سائر العبادات يعني يتعبد الناس من أجل هذه الأجساد والأجسام وهذه المطالب الدنيوية يخرج الزكاة من أجل أن ينمو المال يصل الرحم لينسى له في أثره ولا يريد إلا هذا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 ولكنه يلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه وهو الرياء أو السمعة فهذا يبطل العمل ويفسده إذا دخل في اول العبادة وإن دخل في اثنائها فإن دفعه كان عارضا خاطرا فدفعه صحت على الأرجح وإن استرسل معه بطلت العبادة هذا في العبادات التي تركب بعضها على بعض كالطواف في أشواطه والصلاة في ركعاتها بخلاف مثل قراءة القرآن فلو قرأ وجها يريد وجه الله فدخل داخل فتحولت نيته فله ما قرأ أولا وعليه ما قرأ بعد ذلك وحديث اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ليقال وهم قارئ ومجاهد ومنفق أولئي الثلاثة ثم تأتي بعد ذلك مرتبة خامسه وهي أسوأ مما قبلها أن يعمل لا يريد إلا الرياء والسمعة يقرأ فقط ليقال قارئ يتعلم العلم ليقال عالم ينفق ليقال جواد فهذا قد تمحض عمله للرياء هذه خمس مراتب فيما يتعلق بالتشريك بالنية كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتهوا فضلا من ربكم توسعت الله تبارك وتعالى على عباده يظهر من هذه الآية رحمته بهم حيث أباح لهم التكسب في الحج، فالله تبارك وتعالى جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فأطلق في ذلك، وهذا القيام الأقرب أنه يشمل قيام الدين وكذلك قيام دنياهم، فيحصل لهم بهذه في الكعبة والبيت الحرام من قيام الدين. وظهوره طالما أن هذه الكعبة قائمة وهذا البيت يقصده الناس وكذلك أيضا تقوم به معايشهم ومصالحهم من وجوه مختلفة فيما يحصل لهم من الاجتماع والتشاور ويلقى بعضهم بعضا ويتعارفون وينقلون أنواع التجارات فينتفع الوافد على هذا البيت وينتفع أهله وذلك باب واسع ويمكن أن يوسع أيضا فيكون لهم من الاقتصاد والتجارة ما لا يقادر قدره مما لا يمكن أن يحصل لأحد من أهل الدنيا هذا البيت الحرام أيها الأحبة الناس يتمنون القرب منه يمكن أن تأتي بأدق التخصصات في العالم والخبرات في جميع المجالات وقد لا يطلبون كثيرا من المال كل ذلك من أجل هذا البيت وتستطيع أن تأتي بابناء المعمورة بالأذكياء النجباء بالنابغين وتعلمهم ثم يذهبون وينشرون العلم بتخصصاته المختلفة وهم مغتبطون بذلك مما لا يستطيعه أحد اطلاقا كيف وإذا كان ذلك ممن يحمل عقيدة فاسدة يزايد عليها أهل الحق ويشغب عليهم في حجهم ومناسكهم ونحو ذلك فإنه لا يمكن أن يقف أمام هذه القوة سواء كانت في مجال الدين والاعتقاد أو في مجال الدنيا والاقتصاد والعلم ونحو ذلك قياما للناس ولعله يأتي مناسبا إن شاء الله تعالى أتكلم على هذا بشيء من التفصيل لكن هذا يدل على سعة رحمة الله وفضله فهذا الموسم لم يفوت عليهم وإنما له أن يأتي بما يتكسب به وأهل البيت ينتفعون فيفد عليهم هؤلاء وتقوم تجارتهم ومصالحهم وينتفعون ويحصل لهم من المكاسب ما لا يخفى وكذلك أيضا ربط الأسباب بالمسببات. الله تبارك وتعالى لو شاء لأنزل الرزق على عباده من غير كد ولا تعب. ولكنه جعل لذلك أسبابا بالتجارة ونحوها. فأباح لهم ذلك وهم في حال العبادة أيضا مما يدل على أن هذا الدين لا يجعل من أهله قاعدين لا يعملون ولا يجدون ولا يأخذون بأسباب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 المشعر الحرام ومزدلفة أنه موضع للذكر والحج إنما اقيم الطواف والسعي بين الصفا والمروه وكذلك رمي الجمار ونحو ذلك لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكثر العبد من ذكر الله في الحج فمن مواطن الذكر الذكر عند المشعر الحرام في مزدلفة وذلك بعد صلاة الصبح حيث صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بغلس يعني في أول الصبح في الظلام قبل أن يسفر ثم بعد ذلك رفع يديه وجعل يذكر ويدعو حتى أسفر جدا ثم بعد ذلك انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس فهذا من مواطن الذكر التي ينبغي الحرص عليها ولا يشغله عن ذلك تسارع الناس للخروج ونحو هذا فإن مثل هذه المقامات ينبغي أن يحرص العبد عليها إلا إذا كان معه ضعفة يخشى عليهم كذلك يؤخذ من هذه الآية أن الذكر المشروع هو الذكر الذي شرعه الله تبارك وتعالى واذكروه كما هداكم فهذا يحتمل معنين المعنى الأول اذكروه كما هداكم يعني على الصفة التي شرعها لكم وبينها لكم فإن الله لا يعبد إلا بما شرع فهذا يكون في أنواع العبادات التي منها الذكر باللسان فليس لاحد أن يخترع من عنده أورادا وأذكارا ثم بعد ذلك يشتغل بها ويوقت لذلك أوقاتا أو مواضع أو أحوال فهذا غير صحيح وإنما يذكره كما شرع وكذلك أيضا يشمل المعنى الآخر واذكروه كما هداكم أن يكون ذلك يعني في مقابل هدايته لكم فكان اللائق أن تذكروه يكون هذا الذكر من قبيل الشكر واذكروه كما هداكم وكذلك هدانا لدين الإسلام كأنه يقول إنما امرتكم بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة كما هداكم هداكم للعبادة ونوعها وصفتها من الذكر وغيره وهداكم أيضا إلى الى الاسلام كذلك أيضا يؤخذ من هذه الايه فاذا افضتم من عرفات لاحظ عرفه هي مقام للذكر والدعاء وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم وقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات مستقبلا القبلة رفع يديه حتى غابت الشمس هو على راحلته صلى الله عليه وسلم فهذا موقف للابتهال والدعاء والذكر ومع ذلك إذا انصرفوا من عرفات انصرفوا من ذكر وطاعه عبادة عظيمة جدا يؤمرون بالذكر كر الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فهذه المواسم مع ما فيها من الذكر والعبادة إلا أنه ذلك لا يعني أن يتوقف العبد عن ذكر الله عز وجل فيها فهو يذكره في الطريق ملبيا ومكبرا ومهللا وكذلك يذكره في هذه المواضع التي يشرع فيها الذكر فكيف إذا كان في مجلس غفلة أو في حال نزهة أو في حال سوق وتجارة وبيع وشراء إذا كان في هذه العبادات العظيمة يؤمر بالذكر المتتابع فهكذا يدعون ذلك أيها الأحبة إلى أن تكون الألس مشتغلة دائما بذكر الله عز وجل لا يزال لسانك رطبا بذكر الله كذلك أيضا في هذه الآية تذكر الإنسان بحاله السابقة وإن كنتم من قبله لمن الضالين لا تقول أنا مستقيم وأنا متدين وأنا ملتزم وأنا حججت عشرات المرات وأنا لا يفوتني الموسم أنحو ذلك لا لا لا وإن كنتم من قبله لمن الضالين استحضر الإنسان نعمة الله عليه هداه ووفقه وألهمه رشده ويسأل ربه القبول والثبات فالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول بسجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلا يزال العبد مخبتاً يخاف على نفسه من أن يقلب قلبه ويصرف عن الحق فلا يكون في قلبه أدنى التفات إلى نفسه وعمله فيكون معجباً بذلك فيحبط هذا العمل هذا وسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم ما سمعنا واجعلنا وإياكم هداتاً مهتدين الله أعلم صلى الله عليه وسلم أحمد عليه الصحبه لك الذي سؤال أو تعليق هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما صرف من عرفة كان إذا وجد فرجة نص وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالسكينة فإذا وجد متسع أسرع وإذا كان ذلك يؤدي إلى زحام الناس وإلى أذيتهم أو نحو ذلك شق على نفسه أو على من معه أو على غيره من المارة أو نحو هذا فإنه مأمور بالسكينة وترك الإسراء أما ما يحصل عند الناس مثل هذه الأوقات من الإسراء الشديد الذي يؤدي بهم إلى حال من الضرر فإن هذا ليس بمطلوب لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله